في رماك ربنا في سبيل ديننا لا يروعنا الفناقات والرصرنا وهبنا إلى السنن وهبنا إلى السنن نحن أصلب الإله دينه لنا وطن نحن جند مستطاه نستخف بالمحن نحن الإله دينه لنا وطن نحن ولنا الكتاب جاء نهجه هو السنن. فلنعش على هداه سادة عزة أو نموت له بدم او نمذ له في دم في حماك ربنا في سبيل ديننا في حماك ربنا في سبيل إلى إيه يومه السلام حقكم مدذمن السلام حقكم مدذمن أحروا بالحصام قلبنا إخوة بين مصر والشام, والشآم واليمن وسبة الى الامام فوق هامة الزمن كالأسود لا تهم كالأسود لا تهم في حماق ربنا في سبيل ديننا في حماق ربنا في سبيل واحدا إلى سجنان الكفوف بالكفوف فشهدوا دنا الكفوف بالكفوف دنا في الصفوف والمظاهر والفنان المؤول والألوف فتية لديننا وعلى شفى السيوف نسترد مجدنا بالكتاب شرعة والرسول قدوة بالكتاب شرعة والرسول قدوة واليقين عدة في فيما سبيل ديننا في رماء ربنا في سبيل ديننا لا يرون الفنا فتولى مصرنا واهدنا إلى السنن واهدنا إلى السنن